بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البيينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نساء أهل التوحيد والتي تشتمل على خمس خطب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن صالح الحجي حفظه الله تعالى والآن مع الخطبة الأولى والتي هي بعنوان سيرة سيدة نساء المؤمنين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكلُّ محدثةٍ بدعة وكلُّ بدعةٍ ضلالة يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده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 وقد اقتنعوا ببعض الأفكار التي جاءتنا من اليهود والنصارى ومن إخوانهم من المنافقين حتى وصل هذا إلى بعض أهل الصلاح فتساهلوا في إخراج المرأة بدعوة دعوة أو الإصلاح أو جمع التبرعات وغير ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بسيرة امرأة من خيار الصالحات والسير جُندٌّ من جنود الله يصلح الله بها قلوب كثير من عباده وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أحببت أن نتذاكر فيها في هذه اللحظات وأن نتفقها في ذلك وأن نبلغ من وراءنا من الأمهات والأخوات والزوجات والبنات فإنا في زمن غربة ورب مبلغ أوعى من سامع ألا وهي سيرة سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاها ربها فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كساءه على فاطمة وعلي والحسن والحسين ثم قرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرقس أهل الفيت ويطهركم تطهيرا وزكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ترضينا أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة كما في الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع منهن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أما مقدار مكثها في هذه الدنيا فهو خمس وعشرين سنة ولدت قبل البعثة بزمن يسير وماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر لكن هذا الزمن اليسير كان مليئاً بطاعة الله وبما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أهله إليه لما سئل عليه الصلاة والسلام من أحب أهلك إليك؟ قال فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكانت أشبه الناس به خلقا وخلقاً حتى في مشيتها تقول عائشة ما في البخاري وغيره جاءت فاطمة تمشي ما تخطي مشيتها مشيت أبيها صلى الله عليه وسلم تشبهه في كل شيء يقول عليه الصلاة والسلام على المنبر كما في صحيح البخار من حديث المسور إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها وإني أخاف أن يفتنوها في دينها وقال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا القرب لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ومن أقرب من فاطمة إلى قلبه صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا فنادى قريشا فخص وعم فكان أخص خصوص أن قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا كانت رضي الله عنها بنت رسول الله تزكت على يديه عرفت مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فسعت في ذلك جهدها كله وأمها خديجة رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنه مجمعين كانت وهي صغيرة في بيت أبيها وكانت طوية حتى وهي صغيرة ألقي السلى على ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم رآه ابن مسعود قال لو أن لي منع لمنعته وجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت السلى من على ظهر أبيها وهو ساجد ثم أقبلت على الكفار تسبهم وهي بنت ثنتي عشرة سنة رضي الله عنها وارضاها ماتت أمها وهي في هذا السن فاحتسبتها عند الله عز وجل كانت فاطمة أشد النساء حياء كانت فاطمة أشد النساء حياء وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي خير في المرأة إذا نزع منها الحياء لم تر يوما في سوق ولا في شارع ولا في بيت إلا لحاجة رواه شيء ابن بوشير عن يونس بن عبيد العابد الزاهد عن الحسن البصري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما خير للمرأة قال أنس فلم ندري شيئا أو لم نقل شيئا فرجع علي فسأل فاطمة قال يا فاطمة ما خير للمرأة قالت خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال فرجع علي بهذه الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح بها وقال إنما فاطمة بضعة مني إنما فاطمة بضعة مني خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال لو قالت هذا الكلام الآن امرأة لاشتد النكير عليها سيقال عنها متشددة حنبلية سيقال عنها معقدة ربما ينكر عليها من قبل الصالحين فليقولوا ما شاءوا هذا قول سيدة نساء العالمين وزكاها وأقرها على كلامها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والله عز وجل هذا هو مراده ألا له الخلق والأمر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا من حاجة وقد كانت هي بنفسها رضي الله عنها كذلك كانت كما يروى لم تزر بيت أبيها غالباً إلا في الليل وكان بيتها في وسط بيوت أبيها صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمر لما سألوه عن علي قال انظروا إلى بيته في وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر أول ما يبدأ بها وإذا قدم من حج أو غزو أو جهاد بدأ بها ثم سلم عليها ثم ذهب إلى بيوته صلى الله عليه وسلم بلغ من حيائها كما يروى أنها سألت أسماء بنت عميس فقالت يا أسماء ها هنا أمر أهمني قالت ما هو يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني أستقبح على المرأة إذا ماتت وحملها الرجال أن يطرح عليها الثوب فيصف جسمها يا الله تستحي حتى بعد مماتها ما أن يطرح على المرأة الثوب فيصف جسمها قالت أسماء ألا أدلك على شيء في بالحبشة فأخذت جريدا وحنته على مثل القبة قالت رأيتهم يضعون هذا على نعش المرأة ثم يطرحون الثوب بفوقه قالت إن هذا لحسن وأوسط يفعل بها ذلك قال ابن عبد البر وهذا أول نعش يفعل به ذلك في الإسلام وزيادة على ذلك أوصت علي ان يجفنها بالليل إنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الحياء الشديد حتى يصل إلى درجة التفكير بما بعد الممات تخشى أن يرى الرجال تفاصيل جسمها من تحت الثياب يا رضي الله عنها وأرضاها وكانت مثال الصبر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بمهر زهيد ثم لم يكن عند عليٍ خادم فكانت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وهي الصابرة المحتسبة احتسبت أشياء كثيرة عند الله كانت هي التي تطحن بالرحى وتعجن وتخبز وتعلف لخيله وتكنس البيت وتفعل حتى اشتد ذلك عليها فسألت علي رضي الله عنه أن يبحث لها عن خادم قال ها هو أبوك صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبي فاذهبي فسليه خادما فجاءت إلى أبيها فيروى أنها استحت قال ما جاء بك يا بني قالت جئت وسلم عليك فلما سألها قالت يا بتي إني قد تعبت وإنه قد جاك سبي لو أعطيتني خادما قال عليه الصلاة والسلام والله لا عطيك خادما وأترك أهل الصفة يتلوون من الجوع ما يجدون دقلا يملأ به بطونهم ولكني أبي عسّبي وأنفق عليهم حتى يأتي الله بالخير فذهبت ورضت بما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لحق بها بالليل وهي نائمة هي وعلي فجاءهما وهما في الفراش وأمرهما أن لا يقوما ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فقول سبحان الله ثلاثا والحمد لله ثلاثاً والله أكبر أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم وهذا أمر مجرب هذا يعين على قيام الليل وعلى القوة على العمل في النهار عمل الدين والدنيا فلم تتركها فاطمة رضي الله عنها فانظر في بنات كثير من المسلمين اليوم على ما يباتون وانظر إلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوت لا فراشها تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يغلبها النعاس تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت إلى أبيها استدعاها في مرض موته فجاءت ما تخطي مشيتها مشيت أبيها صلى الله عليه وسلم فأجلسها إلى جنبه ثم سارها في أذنها فبكت ثم سارها في أذنها فضحكت فتقول عائشة قد كنت أرى أن لهذه المرأة فضل عن نساء انظر كيف حتى أن عائشة رضي الله عنها ترى تميز هذه المرأة ثم هي الآن تبكي ثم تضحك فلما انصرفت تبعتها عائشة فسألتها فقالت هذه المرأة العاقله المالكة لزمام نفسها والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يريده أن يظهر لقاله إنما سار في أذني فسكتت عائشة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لفاطمة أسألك بما لي عليك من الحق لأن عائشة أم المؤمنين أن تخبريني بما سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سارني في الأولى فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني هذه السنة مرتين ولا أراه إلا اقتراب أجلي الله واصبري فإني نعم السلف لك فبكيت ثم سارها في الثانية فقال إنك أول أهلي لحوقاً بي وإنك سيدة نساء أهل الجنة فضحكت ضحكت لأنها ستموت سريعاً قوم عمروا آخرتهم وتركوا دنياهم فهم يحبون أن ينتقلوا من دار الخراب إلى دار العمران رضي الله عنهم أجمعين وأنك سيدة نساء أهل الجنة ثم صبرة احتسبت فجاءت إلى أبيها وهو ينازع الموت وقد جاءه منه شدة فقالت وَا كَرْبَ أَبَتَاه وَا كَرْبَ أَبَتَاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم ثم لما مات قالت رضي الله عنها تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي الصابر المحتسب في كلام جميل ليس فيه جزع ولا تشكي قالت يا أبتاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه في جنة الفردوس معواه يقول أنس كما في البخاري ثم قالت لي فاطمة يا أنس كيف طابت نفوسكم أن تحتوا على رسول الله التراب كيف طابت نفوسكم أن على رسول الله التراب فكان أنس لا يحدث بهذا الحديث إلا خنقت العفرة رضي الله عنه مجمعين فيا إخواني قدموا هذه السيرة لبناتكم وزوجاتكم وأخواتكم فإنكم في زمن غربة أحبوهم من كل قلوبكم أحبوا على البيت لكم في فؤادي هوى من هوى أبيكم ألستم بني أحمد اللهم إنا نحبهم ونتولاهم ونحب أصحاب محمد نتولاهم اللهم ألحقنا بهم اللهم ألزمنا سيرهم اللهم أحشرنا في زمرتهم اللهم أحفظنا في أنفسنا وأعراضنا وأهلينا يا رب العالمين وفي أذياننا اللهم لا تفتنا في من فتن وعافنا في من عافيت يا رب العالمين اللهم اجعلنا أنصح الناس لك ولرسولك ولكتابك ولأئمة المسلمين وعامتهم اللهم طهر قلوبنا من الغل ومن الحقب ومن النفاق ومن الهوى ومن البدعة ومن الإصرار على المعصية واجعلها قلوبا سليمة يا رب العالمين وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور إخواني أجمع آية في كتاب الله لكل خير يؤمر به وشر ينهى عنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلة إن الله يعلم ما تفعلون سبحان ربك رب العزة عما أصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآن مع الخطبة الثانية والتي هي بعنوان الصالحات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله واعلموا أن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه وأزواجه من بعده واعلموا أن شرَّ الأمور في دين الله مُحدثاتها وأن كل مُحدثةٍ في دين الله بدعة وأن كل بدعةٍ ضلالة معاشر المؤمنين معاشر من سيسمع هذا الكلام من المؤمنات إن مما يجب أن نتذاكر به دائما وابدا أن عبيدٌ لله عز وجل هو الذي خلقنا من العدم وهو الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا وإذا مرضنا فهو يشفينا وهو يميتنا ثم يحيينا وهو الذي يحاسبنا ويجازينا فلذلك يجب وجوب العبد إذا عرف حق سيده يجب على العبد أن يطيع ربه ويوحده ويستقبل أوامره بفرح ورضا وانشراح نفس وإقبال وأن يكون له منازعة لما أمر الله عز وجل هذا هو العبد حقًا وهذا الذي خُلِقَت له الجنة قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظلَّ ظلالًا مبيناً فكيف إذا كنا موقنين؟ أن الله أعلم بمصالحنا منا وأعلم بأنفسنا منا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ضعيفا حتى في تصوره للأشياء ضعيفاً حتى في ظنه أن هذا يصلح له وهو يضر به فلذلك يجب عليه أن يتبع أمر سيده وخالقه ويقبل على ذلك بانشراحه ومن ذلك إخواني في الله مراد الله من النساء وتعريف الله للصالحات منهن فإن الناس يخوضون في أمر النساء ولهم آراء وافكار. ولهم اجتهادات بعضها يصيب وبعضها يخطئ ولكن الحق الخالص الذي لم يشب بباطل هو ما جاء من عند ربنا عز وجل وإن المؤمنة الحقّة هي التي تبحث عن مراد الله في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقبل على ذلك ولا تغتر بقلة من يتبع الحق ولا تغتر بكثرة أهل الباطل بل إذا عرفت الحق عضت عليه بالنواجب فمن هي الصالحة عند الله وعند رسوله قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وهذه من الأشياء التي لا تصلح الدنيا إلا بها فيجب على الرجل أن يقوم بما أمره الله به من القوامة ويجب على المرأة أن تعينه على ذلك ولذا قال الله بعدها مباشرة فالصالحات من هن الصالحات؟ إن الناس يفهمون الصالحات أفهاماً مختلفة بعضهم يفهم الصالحات الداعيات الخراجات واللاجات وبعضهم يفهم الصالحات أفهاماً كثيرة لكن ربنا لم يدعنا في حيرة قال فالصالحات قانتات أي مطيعات مطيعات لله عز وجل ثم لأزواجهم ثم لوالدهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله هذه هي الصالحة فطاعة الله عز وجل خفف عن المرأة فيها ليس عليها جمع ولا جماعات وليس عليها حج إلا إذا وجدت المحرم, المحرم الذي يتبرع لها وإن كانت النفقة عليها وليس عليها جهاد وقتال وليس عليها دعوة إلى الله في خارج مجتمعها من النساء وليس عليها الخروج من البيت خفف عن النشاء كثيرا فيجب عليها أن تطيع الله فيما أمرت به وأن تقبل على طاعته هذه هي الصالحة والأمر الآخر أن تطيع زوجها وليس أي طاعة الطاعة التامة التي ليس بعدها إلا السجود ولو كان السجود حلالاً سجود الاحترام وليس سجود العبادة فإنه لم يشرع قط لو كان سجود الاحترام مشروعاً في هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها هذه هي الصالحة فمن لم تكن مطيعةً لزوجها في المعروف في غير معصية الله الطاعة التامة فليست بصالحة ولو كانت صوامةً قوامة ولو كانت داعية فيما يقولون ليست بصالحة الصالحة هي القانتة هي المطيعة إخوتي في الله كما أن البيت الكبير والجماعة لا بد له من إمام ورأس وولي أمر والإمام لا بد له من طاعة في المعروف وإلا تسد في الأمور كذلك البيت الصغير بيت الأسرة لا بد له من إمام ورأس وولي أمر ولا تصلح أموره إلا بطاعة لذلك أمر الله عز وجل المؤمنات بالطاعة الطاعة التامة ولا تسمع لما يقول هؤلاء من أفكار وأراء كلا طباء نفسيين وبعض من يتلبس بالدعوة يأتون بأفكار الغرب الفاشلة لتطبيقها عند المسلمين يامرون النساء أن تتمرد على زوجها أن تبحث في نقاط الضعف عنده أن تفعل هكذا وهكذا في قواعد إنما هي من زخرف القول أظلت أممًا كثيرة إنما الحق في كتاب الله فالصالحات خانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إذا غاب زوجها حفظته في نفسها وفي فراشه وفي ولده وفي أهله وفي ماله هذه ورب الكعبة صالحة عفيفة عفيفة اللسان عفيفة النفس صابرة والصبر عاقبته محمودة ثقيلة الرجل فيما وراء الباب لا تحب إلا بيتها ومملكتها الصغيرة هذه هي الصالحة لله درها أمامها جنة عرضها السماوات والأرض هذا السبيل هو سبيل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده ونساء المؤمنين إخوتي في الله كان عمر يقول لأصحابه ولنا وأنا أوكد على نفسي وعليكم وصية أبي حفص رضي الله عنه كان يقول علموا نساءكم سورة النور وسورة الأحزاب إخوتي في الله أنصحكم من كل قلبي إذا انصرفتم اليوم من هذه الصلاة أن تعلموا نساءكم هاتين السورتين تعليم تلاوة وحفظ وتدارس وتدبر ومعرفة معاني ولا مانع أن يجعل الرجل مسابقة أو جوائز أو تحفيز للنساء في البيوت لا مانع أن يجمع زوجته وأمه وأخواته وبناته وأقاربه ثم يعمل لهن مسابقة في هاتين السورتين في حفظها ومعرفة تفسيرها يا لها من سورة إذا قرأتها المؤمنة عرفت مراد الله منها ثم إن كان الله أراد بها خيراً اتبعت ذلك فماذا قال الله في هاتين السورتين يقول في سورة الأحزاب يا نساء النبي وهن أشرف النساء وأفضلهن عند الله ولذلك قال يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كن لله ورسوله يعني يطيع وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتذنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن ابتقيتن فلا تخضعن بالقول معلموا نساءكم هذه الوصايا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وما أكثرهم ما أكثرهم بعضهم قد يكون ظاهره الصلاح ولكنه مبتلى بمرض القلب مرض الشهوة إذا خضعت المرأة بصوتها أو خالطته ولو في دعوة أو في مكالمة مرض قلبه وسعى للظفر بها ولذلك قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولاً معروفاً وقرنا في بيوت لم يقل الله لأشرف النساء أخرجنا للدعوة أخرجنا للتحفيظ أخرجنا وادخلنا في بيوت كن واذهبنا إلى بيوت الناس للدعوة إلى الله لا والله وما فعلت ذلك لا عائشة ولا فاطمة ولا غيرهن وإنما لزمنا البيوت وليس أصلح للمرأة وأصرحوا للمجتمع من لزوم البيوت وإن كان هذا الكلام غريبا في هذا الزمن لكن الحق غريب وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ومن عمل بهذه الوصايا ذهب عنه الرجس وكان عرضه طاهرا. نظيفاً يرفع رأسه ويبيض وجهه هذه الوصايا تذهب الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم لا داعي أن تخرج المرأة حتى للمسجد بيتها خير لها من المسجد بل خدرها خير من ظاهر بيتها وظاهر بيتها خير من فنائها حتى في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع ما فيه من المضاعفة خير صلاة المرأة في بيتها والآن يأتيها الخير في قعر بيتها الشريط يأتيها والكتاب يأتيها والإذاعة تأتيها لما قال الله واذكرنا ما يُتلى في بيوت من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً, خبيراً بما يصلح عباده ليس في خروج المرأة خير ولو كان الإصلاح الإصلاح يقوم به الرجال والمرأة إنما تبلغ عن الرجال ولذا لما ذكر الله الدعوة فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني عقبها في الآية التي بعدها فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى لم يكن نبي قط إلا رجل لأن النبوة لا يصلح لها إلا الرجال النبوة فيها صبر ومصابرة ومجاهدة ومخالطة للناس وصبر على أذاهم لا يصلح لها إلا الرجال وهكذا القيام مقام الأنبياء في الدعوة العامة والبلاغ العام والخطب والأشياء العامة لا يصلح لها إلا الرجال والمرأة إنما تبلغ بنات جنسها في ستر وصيانة هذه المرأة الصالحة وأما من كانت خراجة واللاجة ولو بدعوة دعوة فليست بصالحة, ليست بصالحة وكتاب الله بيننا وبينها وقال الله عن المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وأمن النساء فأفضل الصلاة لهن في البيوت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله هذا الذي يصلحنا ثم قال الله إن الله كان لطيفًا ومن لطفه بنا أن أخبرنا بهذه الوصايا حتى لا نظل حتى لا نهلك حتى لا تشيع فينا الفاحشة خبيرًا سبحانه وبحمده قال الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعد الله لهم مغفره واجرا عظيما ان ما هي ايام قلائل وقد اعد الله المغفره والاجر العظيم وزين الجنه لهؤلاء نسال الله ان نكون منهم وأزواجنا وذرياتنا ومن تحت أيدينا ثم قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من كان من الرجال أو من النساء في قلبه حرج من هذه الوصايا أو منازعة أو يفكر أن ما عنده خير من ما عند الله فليس بمؤمن ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالاً مبينة ثم قال الله بآخر السورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً وقال قبل هذه الوصايا للمرأة التي تُنحُّ على زوجها تطلب النفقة تطلب المصروف تطلب المال وليس عنده كما فعل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن خير النساء قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كن أجرا عظيما الصبر الصبر عاقبة وحسنة في الدنيا ثم في الآخرة هذه الأحزاب بعض وصاياها وأما في النور فقال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ورب الكعبة أزكى لأجسادهم ولأرواحهم ولقلوبهم ولأبصارهم ولمجتمعاتهم ثم قال الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كالعباءة والثياب الظاهرة التي لا تستطيع المرأة أن تخفيها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَإِذَا كَانَ الْخِمَارُ يُغَطِّي الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ فَلْيُضْرَبْ بِهِ إِلَى الْجَيْبِ وَهُوَ فَتْحَةُ الْقَمِيصِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الظَّاهِرَةَ الَّتِي يَحِلُّ لِلْمَحْرَمِ أَنْ يَرَاهَا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَالْبُعُولَةُ أَشَدُّ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ إلا لبعونتهن وأبنائهن إلى أن قال الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة عليم بذات الصدور حتى هذه الوساوس التي تكون في نفس المرأة فتضرب برجلها وقصدها أن يسمع صوت الخلخال نبَّه الله عليه فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا رجالًا ونساءً توبوا إلى الله جميعا. كل وقت وكل حين فالتوبة وظيفة العمر حتى الممات أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في وصايا كثيرة نافعة فيا عباد الله أقول لكم كما قال أبو حفص عمر علموا نساءكم سورتي النور والأحزاب ففيهن وصايا لا أشكر أن المؤمنة الصالحة التقية إذا سمعت هذه الوصايا استقبلتها بفرح وعدلت مفاهيمها واتبعت مراد الله وليس لها الخيرة بعد أمر الله ورسوله ولتحذر المؤمنة أن تكثر الخروج إلا لحاجة حتى لو كان بالدعوة لما وصف الله المؤمنين الرجال قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون ومعلوم أن النساء ليس عليهم قتال ثم قال في الايه التي بعدها التائبون العابدون الى ان قال الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر هذه من وصايا ومن واجبات الرجال ولما وصف النساء خاصه قال عسى ربه ان يطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات شايحات طيبات وابكار ولم يذكر فيها داعيات أو مقاتلات أو مجاهدات إنا لا نعرف امرأة قامت تخطب في مجتمع عام من قط إلا أن تكون غزالة الخارجية وبئس الطريق طريقها وأما المؤمنات فاطمة بنت محمد وعائشة بنت أبي بكر ومن كان على سبيلهم فهن والله ذوات البيوت ذوات الستر ذوات الصبر ذوات الصيانة والعفاف ذوات الطاعة التامة لله عز وجل ثم لأزواجهن ثم لمن أوجب الله طاعته عليهم لله ذرهن نسأل الله يكثرهن في نساء المسلمين اللهم اهدي المسلمين رجالا ونساء للأخذ بأمرك واستقباله برضا وانشراح اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الأهواء وإن كانت في خير فإن الشيطان يأتينا عن أيماننا من جهة الخير ويأتينا عن شمائلنا من جهة الشر نعوذ بك منه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تمن على نساء المؤمنين بالقرار في البيوت وبطاعة الله والرسول وبالصبر وبالصدق وبما أمرته النبي يا رب العالمين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين تلحق بهم ذرياتهم بإحسان يا رب العالمين اللهم اجعلنا أنصح الناس لك ولكتابك ولرسولك وليأمة المسلمين وعامتهم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك ومحمدك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 وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله إننا في سنين أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي هو وأمي ونفسي بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويُكذَّبُ فيها الصادق ويُؤتمنُ فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين وينطقُ فيها الرويبِضة قالوا من رويبِضة يا رسول الله قال رجل التاثة الفاسق يتكلم في أمر العامة في أمر عامة المسلمين قال علماؤنا ومن آخرهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله نحن في هذه السنين الخداعة التي تسبق الدجال قالها مرارا رحمه الله نحن في هذه السنين كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نراه بأعيننا حتى رأينا الرويبضة الرجل التافة الفاسق يتكلم في أمر العامة في أمر عامة المسلمين وخذوا مثالا على ذلك ما يتحدث به المجتمع اليوم من مسألة كشف المرأة لوجهها ومسألة القيادة تكلم فيها العلماء الراسخون فشفوا وكفوا وبيّنوا حكمها في دين الله بما أعطاهم الله من النور والفرقان وبيّنوا المفاسد المترتبة على ذلك وبيّنوا شرع الله بما أتمنوا عليه وكانوا عليه شهداء ثم تكلم الرويبضة ابتدان من هؤلاء الصحفيين الجهلة الذين يتكلمون في الدين بجهلٍ أو بهوى ويصدق فيهم قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً وانتهاءً بهؤلاء القصاص الجهلة الذين لبسوا لباس الدعوة سنين طويلة ثم تكلموا بما يخالف ما عليه العلماء والعامة وآذوا المسلمين في دينهم وآتوا باستهزاء حتى في هذه الأمور تجد أحدهم يقول هذه المسائل لم نجدها لا في التوبة ولا في الأنفال والآخر يقول زميله هذه قيادة مركبة لها أربع عجلات لا تجعلوا من الأمر أكبر من حجمه وعلماؤنا لهم شأن آخر وخطيب طال ما قال لنا إنه أقرب كل الأقربين طالما طارحنا أشواقه فحسبناه كبير الناصحين ثم لما أحدق الغزو بنا جاء لكن في ركاب المفسدين أيها الإخوة في الله سأذكر أربع ملامح لمحها الراسخون في العلم وأكتفي بها وإلا فإن في قلوبهم من النور ما أوجب لهم هذا الكلام أربعة أشياء قد يغفل عنها هؤلاء المتكلمون الأمر الأول أن المسألة قد لا يكون فيها دليل صريح في القرآن سواء في التوبة والأنفال أو في غيرها أو في السنة ولكن للمسألة أدلة متكاثرة متناثرة في طيات الأدلة إذا جمعت أورثت يقيناً بأن هذا هو دين الله وهو مراد الله بل إن اليقين الذي تورثه هذه الجزئيات المتناثرة يفوق اليقين الذي يورثه دليل أو دليلان ولو كان في البخاري ومسلم فهذه مسألة يغفل عنها كثيرا قد لا تجد المسألة دليل صريح ولكن العلماء يخرجون عشرات الجزئيات في أثناء الأدلة كلها تقوي هذه المسألة حتى تكون يقينيا ستجد من أدلتها في السير والمغازي والصلاة والعبادات والأنكحة وفي أثناء الشريعة كلها كلها يقوي بعضها بعضا هذا لا يعرفه الجهلة لا يحسنون هذا الأمر وسبق مثال لذلك في كفر تارك الصلاة ستجد أحاديث في باب الصلاة وأحاديث في باب الفتن والخروج على الولاة تؤيد كفر تارك الصلاة وأحاديث في عهود الكفار أو آيات تدل على كفر تارك الصلاة وأحاديث في الشفاعة وإخراج العصاة من النار وأحاديث هنا وها هنا إذا اجتمعت هذه الجزئيات أورثت يقيدا بأن هذا هو الحق ولكنك قد لا تجد هذه دليل واحد وهذه أقوى من كثير من المساء التي لها دليل واحد في البخاري أو في مسلم هل يعرف هذا غير راسخين هل يحسنونه هل شموا له رايحة هذه واحدة فكشفوا الوجه اقرأوا السير اقرأ البخاري ومسلم والسنن وتأمل ما كان عليه الناس بعد نزول آيات الحجاب ستجد ملمحا هنا وهناك وآخر وثالث وعشرات حتى تجزم بأن هذا الذي كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن النساء يغطين الوجوب هذه واحدة الأمر الثاني أن العلماء الراسخون في العلم ينظرون إلى مقاصد الشارع لا يغفلونها البتة لا ينظرون في الجزئيات فقط يأخذون الدين على أنه كل ولذلك أثنى الله عليهم فقال والراسخون في العلم لم يقل حتى العلماء الناضج الراسخ الراسخون في العلم يقولون آمن نابه كل من عند ربنا فإذا كان المصدر واحد لا يمكن أن يختلف كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب فهؤلاء ينظرون في المقاصد مع النظر في النصوص ينظرون في أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسامح أم سلمة في أن تظهر ظهور قدميها في الصلاة وأخبر أن صلاتها لا تصح حتى تغطي ظهور القدمين أن هذا الدين لا يأتي بتغطية ظهور القدمين ويكشف الوجه لا يكون هذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثيراً وعلى هذا فقس وتقدم كثير من الأمثلة في النظر في المقاصد النظر في هذه الشريعة في موالدها ومصادرها ومقاصدها وكيف تأتي وتأخذ على شكل كلي هي ليست جزئيات متناثرة هي وحي من عند الله عز وجل كله يؤيد بعضه بعضاً كله يورث اليقين ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثيراً فالمقاصد الذي خلق الجنسين ويعلموا ما المفاسد التي تحصل لو حصل اختلاط سواء في قيادة السيارة أو في كشف الوجه أو في العمل أو في غير ذلك يعلم سبحانه وتعالى ما المفاسد ولذلك من مراعات المقاصد ومراد الله أن يفتل علماء بما أفتروا هل يعرف هذا غير راسكين؟ هل شموا له رايحة؟ لم نر ذلك في كلامهم الأمر الثالث أن الراسخين في العلم ينظرون في المصالح والمفاسم ينظرون فيما يصلح الناس وما يفسده لا تجد راسخا يلقي الفتوى هكذا ثم إذا تبين ضررها على الناس وأنهم وقعوا الحرام قال لمن تبه لهذا الأمر لا تجد راسخا يقول ذلك بما أعطاه الله من النور والبرهان يعرف مآل الأمور بصير بغايات الأمور كأنما تخاطبه من كل أمر عواقبه يعرف ما أثر هذه الفتوى في الأموال أو في المجتمعات أو في النساء أو في أمر العامة يعرف ذلك فيعرف ما يقول إليه الأمر يعرف أن النفوس خلقت جهولة ظلوما وإذا فتح لها باب يساعدها فتحت أبوابا كثيرة ولذلك فباب الذرايع وسدها من أعظم الأبواب التي جاء بها الشرع ولذلك انظروا في فتوى سماحة الشيخ مباز رحمه الله في هاتين مسألة وانظروا في فتوى سماحة الشيخ مباز رحمه الله تعالى وأعلى درجات المهديون إنه ينبغي لطلاب الشريعة وطلاب العلم أن يأخذوا دورة في هذه الفتاوى كيف العالم يتكلم في المصالح في المفاسد المتوقعة كيف يستشرف الأمور لو أجيز هذا الأمر كيف الشر الذي يحصل بسبب هذا الأمر هل يحسن هذا غير راسخين؟ لم نرى ذلك الأمر الرابع أن العلماء بما أعطاهم الله من النور يعرفون مقاصد المتكلم قال الله تعالى ويجعل لكم نوراً تمشون به وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً أعظم الفرقان الموجود في قلوب الصديقين نور عظيم في قلوب ورثة الأنبياء يعرفون مقاصد المتكلم يعرفون أن هؤلاء الظلمة أنهم لا يريدون هذه المسألة بعينه نحن نسنا أغبياء وإنما يريدون خطوة يعرفون أن هؤلاء يأتيهم وحي لكنه من الشيطان قال الله عز وجل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا لن يسلم نبي من أعداء شياطين الإنس والجنة يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا هم يأتيهم وحي وهم لا يدرون أو يدرون يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفكرون ولتصغى أي تميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم منزلوا من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً صدقا في اخباره وعدلاً في أحكامه لا مبدل لكلماته هو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فهؤلاء يدرون أن هؤلاء لا يقصدون هذه المسألة بعينهم كما قال تعالى في آية آخر الأخرى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لمشركوا. فهؤلاء إنما يريدون خطوة خطوة كما ذكرنا في مسألة العقائد في بناسبة سابقة يستغرب كثير من الناس يقولون كيف مسألة خلق القرآن؟ تُجعل بهذه الأهمية ويُضرب من أجلها الإمام أحمد ويفتن وهي مسألة ليست من أركان الدين هكذا يقولون ويقول الراسفون إنهم لا يريدون هذه المسألة بعينه وإنما رأوا أن القرآن ما أصبحت له هذه الأهمية وهذا المكان عند المسلمين وهذا الاحترام والاستسلام لنصوصه إلا لأنه كلام ربهم فجاء الزنادق وقالوا يا أيها الناس هذا ليس كلام ربكم هذا مخلوق وأنتم مخلقون حتى يسقط من قلوبهم هذا لا يحسنه إلى العلماء يأتي شخص آخر ويقول مسألتنا في الصفات ينبغي أن يكون فيها مفاصلة فيأتي الرسخون يقولون يا أيها الناس لا يقصدون هذه المسألة يقصدون أنه ليس فوق السمايح ليس فوق السمايح لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك هو العدم نعوذ بالله من كلامنا يأتي آخرون وفي زماننا ويقولهم مسألة الصحابة ينبغي أن لا تكون مفاصلة بين السنة والشيعة فيقول لهم الراسفون يا أيها الناس أتيتم من قبل الجهل أو الهوى إن الرافضة لا يقصدون سب الصحابة في أعيانهم وإنما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نسمع كلامه مباشرة لا القرآن ولا السنة لا يجد له تسجيلات مرئية ومسموعة من نقل إلينا القرآن السنة أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قال الرافض إنه مرتدون فكل آلة أو حديث لا قيبة لها نقلها قوم مرتدون أفعلمتم؟ فكذلك هنا إذا قالوا هؤلاء ما الضير في مسئة القيادة لها أربع جلات قال الراسخون يا أيها الناس هذه خطوة من خطوات الشيطان فلا تتبعوا خطوات الشيطان كشف الوج كذلك واعتبروا ببني إسرائيل لم يمسوا وهم متمسكون بالدين ويصبحوا وقد تركوه وإنما عروة عروة كما تحل عرى الثور كما يذهب الحبل قوة قوة بل اعتبروا بإخوانكم في البلاد المجاورة في بلاد مصر والشام والعراق والمشرق والمغرب أتظنون أن النساء خرجنا سوافر حاسرات فجأة هكذا؟ لا والله بل مكر الليل والنهار خطوة خطوة مسألة مسألة هل يحسن هذا غير الراسقي؟ لا والله فيا إخواني لا تعجبوا من ظهور هذا كلام فإن أهل النفاق لا ينجم نفاقه إلا في وقت صولة الكفار في المدينة كانوا مستتنين يقول الشيخ الإسلام التيمية كان قوم كثير من أهل المدينة لو ماتوا قبل أوحد ماتوا على الإسلام لم يبتلوا فلما جاء الكفار وحاصروا المدينة نجم النفاق وأصبح الإنسان بين خيارين إما معسكر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإما معسكر ابن أبي وأصحابه فلا تعجبوا من نجوم النفاق فإنهم قد أحاط الكفار وصالوا فظهر هؤلاء ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بعضهم يستقوي بهم وبعضهم يغازلهم ويطلب رضاهم يتكلم بكلام يحزن المؤمنين ويفرح الكافرين على غير مراد الله فإذا اعتذر قال إنما أردت أن أخاطب الغرب حتى يرضوا الله أمرك بإغاظة الكفار وإدخال السرور على المؤمنين فتعمد إلى إدخال التحزين على قلوب المؤمنين وإذاء في دينهم ومشاعرهم من أجل أن يرضى الكفار من أجل أن تخاطب الغرب على خلاف مراد الله فيا إخواني الله الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا في سفينة وأن هؤلاء الجهلة ينقبون فيه فإن سكتنا غرقنا جميل وإن أخذنا على أيديهم نجونا جميل والله لئن لم يتكلم كل واحد مننا ويستخدم حقه المشروع في دين الله في الإنكار بالمكاتبة والمناصحة والتوعية ونشر فتاوى العلماء وبيان ذلك للشعب ليبكي دمن بعد زمن غير قصير إذا كان يرى ابنته حاسرة وتقود السيارة ولا يملك من أمرها شيئاً وهذا حصل في كل البلاد التي حولها ولو يشاء الله لانتصر منهم أي لانتقم منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لينظر كيف تعمل اللهم إن إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إذا أردت بعبادك فتنة مضلة فاقبضنا إليك غير محتون اللهم لا تفتن في منفوتن ولا تنكر بنا فيما مُكرَ به يا رب العالمين اللهم احفظ لنا ديننا وأعراضنا يا رب العالمين وأهلينا اللهم لا ترينا فيه ما نكره يا حي يا قيوم اللهم لا ترينا في ديننا ولا في مجتمعنا ما نكره يا حي يا قيوم أنت رجاءنا وأنت حسبنا ونعم الوكية اللهم من أراد بهذا المجتمع المحافظ المؤمن المتميز عن بقية الأرض من أراد به خديعة أو إفسادا أو تفريقة أو مكرا اللهم فرجد كي ذو في نحنه وأشغله في نفسه اللهم اجعل له في نفسه شغل عالمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل له في نفسه شغل عالمسلمين اللهم قرر على命ه من تصلي الأسلام وظهورها في هذا البلاد خاصة وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أكثر من أهل العلم الرَّاسخين اللهم أكثر منهم يا رب العالمين اللهم أكثر منهم في الأرض يا رب العالمين يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزَّة عمَّى يصحون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهذا بلاغ ليبلغ الشاهد الغائب إخواني في الله أحكموا آية في كتاب الله وأجمعوا آية في كتاب الله لكل خير يؤمر به وشر يهنى عنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا فاذكروا الله العظيم والجليل يذكركم شكروه على نعمه بأقوالكم وأعمالكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والآن مع الخطبة الرابعة والتي هي بعنوان إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أعلموا أن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أيها المسلمون يقول أحد أكابر فقهاء هذه الأمة وعلمائها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول موصياً لنا والمسلمين جميعاً إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعت وأحضر قلبك فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يا لها من وصية ويا له من فقه لما استغنوا بالقرآن والسنة عن غيرهما فتح الله لهم فيهما فتحاً عظيماً إخوتي في الله ولله المثل الأعلى لو أن مخلوقاً ناداك بأحب الأسماء إليك وقال يا فلان يا فلان يا أبا فلان يناديك بأحسن الأسماء إليك أفلم تكن تستجيب له وترعه سمعك وتحضر قلبك وتنتبه لما يريد فما بالك إذا كان المنادي لك هو رب العالمين الذي خلقك والذي هو لا يرضى لك الكفر وإن تشكر يرضى لك الشكر والذي يحب لك الخير ويناديك بأحب اسم إليه وإليك يناديك باسم الإيمان يقول يا, يا أيها الذين آمنوا ما بالك لا ترعيها سمعك ولا تحضر قلبك وها هنا نموذج من هذه النداءات الإلهية لعباده آية أظن أن كل مؤمن قد طال وقوفه عندها قد طال وقوفه عندها وهي قول الله جل جلاله ربنا تباركه تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أظن أن كل مؤمن قد طال وقوفه عند هذه الآية إن الله يحذرنا أن نؤتى من مأمننا أن نؤتى من ضعفنا أن نُؤتى من هوانا فإن العبد في قلبه هوى ولكنه يُلام إذا اتبع الهوى فإذا جاءه الأمر من قبل أولاده أو زوجته عائلته الصغيرة يضعف وإذا كان الأمر يتعلق بالله فالمؤمن لا يجب عليه أن يضعف أن يضع مسافة بين حبه لأولاده أو لزوجه وبين قلبه حتى لا يغلب حبهم على حب الله واتباع أمر الله عز وجل حتى حبك لوالديك قال الله وإن جاهداك على أن تشرك فلا تطيعهما تطيع حب الوالدين على الرأس إلا إذا تعارض مع حب الله وأما عطاعة الله عز وجل وهكذا الأولاد يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه ان العدو اخواني قد يكون عدوا بذاته قد امتهن العداوه لك كالشيطان واما ان يكون عدوا بفعله يفعل افعال بحسن نيه او بغير يعمل اعمال الاعداء ولذلك قالت العرب عدو عاقل خير من صديق جاهل لأن الصديق الجاهل يفعل معك أفعال الأعداء من حيث لا يشعل فهؤلاء الأزواج والأولاد قد يكونوا أعداء بأفعالهم إذا ثبطوك عن الخير أو ساعدوك على الشر أو أزوا في أذنيك أزن تفعل مثل الناس والناس مخالفين لأمر الله فاتخذهم عدواً إنما أعطاك الله السيادة والقيادة والقوامة حتى تكون حازماً عازماً وسوف يسألك الله عن هذه الرعية علمهم أن هناك خطوطاً حمراء كما يقال لا ينبغي لهم أن يقتربوا منها وهي ما يغضب الله عز وجل هؤلاء الأزواج والأولاد سيفروا منك في القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا يغنوا عنك شيئاً إذا بلغت الحلقوم لن يغنوا عنك شيئاً إذا أهيل عليك التراب لن يغنوا عنك شيئاً إذا كنت على الصراط لن ينفعوك فابحث لنفسك عن المخرج أنت إن كنت عاقلاً اليوم لا تطعهم إذا أمروك بما يغضب الله عز وجل انظروا في أنبياء الله وهم صفوة الخلق في الحزم والعزم والكرم والشجاعة والخلق والديانة إنك لن تجد أحسن من سيرهم وقصصهم إبراهيم عليه السلام بذل أول الأسباب وهو الدعاء فكان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم بذل السبب فقال رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرَى في مكة عند بيتك المحضرة رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصلاة ثم لم يكتفي بهذه الأسباب كان يأتي من الشام يتفقد ابنه في مكة فجاءه يوماً فلم يجده في البيت ووجد الزوجة فلما رأى من الزوجة ميلاً إلى الدنيا وقلة قناعة وتتحدث مع الغرباء بأسرار البيت قال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه من السلام وقولي له غير عتبة بابك والسلام لما جاء ابن الصالح صادق الوعد المرضي إسماعيل عليه السلام أبو العرب وصفت له الزوجة أو صاف الشيخ الصالح وقالت يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك قال أنت عتبة بابي الحقي بأهلكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم يقول الله في سورة الكه وأنتم حديث عهد بقراتها وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا كم من كفر كان بسبب الأولاد والزوجات كم من ابتداع كان بسببهم كم من معاصي كانت بسببهم كم من مكاسب مشبوهة ومظايق دخل فيها العبد بسببهم كم من أدوات لهو أدخلها عليهم بسببهم وهو المسؤول عنها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ويوم يموت يموت وهو غاس للرعية وقد توعده الله بأن يحرم عليه رائحة الجنة إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحمة ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري وإنما أمر الله ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر في قصة الثلاثة الذين انسد عليهم فهم الغار قال أولهم يا رب كان لأبوان وكنت أغبقهما في الليل آتيهما بحلاب الإذن وإنها تأخرت يوما فأتيتهما وهم نائمين فحملت الحليب على كفك والصبية أولادهم يتضاغون عند قدمي من الجوع فلم أرد أن أسبق بهما أحدا حتى طلع الصبح فقام وشريف يا رب إن كنت تعلم أني إنما فعلته طلباً لرغاك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنه لا تتبع, هو نفسك لا تتبع هو نفسك أو هو زوجك أو هو أولادك يا عباد الله قال حذيفة كنت عند عمر فقال من يحدثنا عن الفتنة قلت يا أمير المؤمنين فتنة الرجل بأهله وماله وولده تكفر والصلاة والصدقة والصيامة هذا إذا كانت فتنتهم يسيرة وأما إذا جرّوه إلى البدع أو الكبائل أو الكفر فلا تكفر هذه الأشياء لكن حتى الفتنة بهم تحتاج إلى مكفرات قال عمر ليس عن هذا أسألك لأنه يعرف هذا ولأن عمر يحاسب نفسه حساباً شديداً فلا يدع لأحداً أن يتفقدها بعده ويحاسب زوجه وأولاده على كل ما يفعلون وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر قال ما لك ولها بينك وبينها باب والباب عمر لما ذهب عمر انفتحت هذه التي تموج كموج البحر إلى يوم من الحارب قدم عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر من خراسان مجاهدين فلما مر بالعراق وكان أمير العراق من قبل عمر أبو موسى الأشعري قال إني أريد أن أنفعكما ثم قال نعم ها هنا مال؟ أريد أن أبعثه إلى أمير المؤمنين بالمدينة فإن رأيتما أن تأخذ هذا المال وتشتري به من متاع العراق وتبيعاه في المدينة ثم تسلّم رأس المال لأمير المؤمنين فعلت قالوا نعم فأعطاهما المال وأعطاهما سنة أن يستلم منهما كذا وكذا لبيت المال فاشتري به متاعاً من متاع العراق وباعاه في المدينة وربحا فيه ورد رأس المال والورقة لعمر قال عمر هل أعطاكما أنتما من بين الجيش أو أعطاه معكم قال لا قال إيه خص ابني أمير المؤمنين ببيت مال المسلمين ادفعوا لرأس المال والربح كاملا إنما أنتم غاصبين لمال بيت المال فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين أرأيتين سرق أرأيت إن ضاع؟ أرأيت إن خسرنا؟ أليس لك رأس المال؟ فالربح لنا قال لا إنما أنتما غاصبين لهذا المال لأنه ليس من حقكما أن يخصكما بشيء دون الناس قال رجل من الصحابة من الجالسين يا أمير المؤمنين اجعله مضاربة قراضاً لهما نصف الربح على الضمان والعمل ولك نصف الربح لأنك نائب عن بيت المال قال قد جعلتهم قراضا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه كان أصحاب محمد وحاسبون أنفسهم إذا جاء الأمر من قبل الزوجات والأولاد يا عباد الله الولد مجبنة مبخلة الولد يحبسك عن الخير يحبسك عن الجهاد عن الهجرة عن الإيمان الزوجة والولد قد يحملاك على الدخول في البنوك في الأشياء المشبوهة في الظلمات في المستنقعات افعل مثل الناس يحملك على أن تدخل في بيتك هذه القنوات التي تجاهل بمعاصي الله أو تتحايل على معاصي الله إما أن تجاهل بالمعصية أو تتحايل على المعصية تغني غناء إسلاميًا وتصور تصويرًا إسلاميًا وتفعل مثل ما يفعل أولئك لكنه بالحيلة وهم يقولون افعل مثل الناس افعل مثل الناس لا تكن مجنون لا تخالف الناس إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يا عباد الله كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من آخر الليل يقول من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته من يوقظ صواحب الحجرات يا ربك آسية في الدنيا عارية يوم قيامه ولما رأى الحسن ابن علي أخذ تمرة من الصدقة قال له كخ كخ وأدخل أصبعه حتى أخرجها من فيه ثم قال إن الصدق لا تحل آل محمد إنما هي أوساخ الناس إخواني تفقدوا أنفسكم جاء عن نبي هريرة في البخاري أن العبد إذا أراد أن يؤمن جاءه الشيطان قعد له الشيطان فقال أتذر دينك ودين آبائك أتذر دينك ودين آبائك وأجدادك فإذا آمنت وأراد الهجرة قعد له الشيطان قال أتترك أهلك ومالك وعشيرتك ووطنك فإن هاجر وأراد الجهاد قعد له الشيطان فقال أتذهب لتقتل فيقسم مالك وتنكح نساك فإن قال الله قتل من أجلي قد أدخلته الجنة أين يقعد الشيطان إما يقعد هو بنفسه وسوس لك فهو الوسواس الخناس وإما أن يتخذ له وكلاء يبثون ما يريد وقد يختار هؤلاء الوكلاء الذين تضعف أمامهم الزوجات والأولاد بنية بحسن نية وبغير نية فانتبه خذ لنفسك حساب قف طويلا عند هذه الآية نفسك أقرب إليك من أزواجك وأولادك هي عدو لك إن لم تنهى عن الهواء فما بالك بالزوجة والولد فما بالك بالزوجة والولد؟ انتبه لنفسك إن كانوا يثبتونك عن الخير يساعدونك عن الحرام يأمرونك أن تفعل مثل الناس والناس ليسوا على الصراط قل لا لن تنفعوني في قبري ولا على الصراط ولا عند الموت إنما جعلني الله قواما عليكم حتى أمركم أنا وأنهاكم لا أن أكون مقوادا لكم تضعون الرحلة على ظهري وتركبوني كان الفضيل في آخر عمره جاءه من من أمير المؤمنين بمال من بيت المال فأبى أن يأخذه فأخذ يحاول فيه فأبى أن يأخذه فلما خرج قالت له زوجتها أولاده يا أبا علي أنت تعلم ما بن من الجوع والفاقة لماذا لم تأخذه وتستمتعه قال إنما مثلي ومثلكم كرجل عنده جمل كالدوه فلما شارف على النهاية نحروه فأكلوه وأنتم الآن كددتموني ثم تريدون أن تنحروني وتأكلوني ويذهب ديني لا والله لا والله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم وفقنا لما تحب وترض من القول والعمل والنية والهدى يا رب العالمين اللهم خذ بناصيانا وقلوبنا اللهم لا تفتنا في من فتنه ولا تمكر بنا في من مكربه يا رب العالمين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم ولا اله احد غيرك اللهم اهدنا لاحسن الاعمال والاقوال والاخلاق لا يهدي لحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنك يا رب العالمين اللهم أن نرسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم هدنا وسدفنا يا رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله والآن مع الخطبة الخامسة والأخيرة والتي هي بعنوان ذكرى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إخوتي في الله اتقوا الله تعالى حق التقوى لا تغرنكم الحياة الدنيا فإنما هي متاع كل عيش بعده الممات فإنه متاع ماذا تفعل به وبعده الموت إنما هو متاع وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إخوتي في الله الطريق قد استباني ومن تقرَّب إلى الله شِبْرًا تقرب الله إليه ذراعًا ومن تقرَّب من الله ذراعًا تقرَّب الله منه باعًا إخوتي في الله سبقتكم الرُّسل والصالحين لا تغرَّنَّكم الحياة الدنيا ولا يغرَّنَّكم بالله الغرور إخواني في الله لنحذر أن نكون ممن قال فيهم السلف إذا كنت في زمن الواعظ يعظ ولا يتعظ والموعوظ تزل الموعظ عن قلبه كما تزل القطر عن الصفاء فعلم انك في قوم قد لعنهم الله فاصمهم واعما ابصارهم يا عباد الله الذكرى تنفع المؤمنين المؤمن سريع التاثر سريع التذكر فيا عباد الله الآخرة كل شيء والدنيا ليس بشيء ولكنها مزرعه للاخر وممر ومتاع الى حين فاعتبروا يا اهل الالباء يا اصحاب العقول يا اهل القلوب ثم تجنبوا الفتنه وجنبوها انفسكم وازواجكم وابنياتكم واعلموا ان أفضل شيء لنسائكم وبناتكم وزوجاتكم لزوم البيوت فيما سبق وفي هذه الأزمان خاصة وأنا أذكركم بأثر عظيم قاله عبد الله بن مسعود هذا الحبر الإمام فيما أخرجه عنه ابن فزيمة في كتاب التوحيد وغيره يقول أبو عبد الرحمن إن المرأة إذا لبست ثيابها قيل لها أين تذهبين قالت أصلي في مسجد أصلي على جنازة أعود مريضًا أصنع معروفًا فيقال لها ماذا تريدين فتقول أريد وجه الله قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره ما تقربت المرأة إلى وجه الله وما قربت من وجه الله بمثل أن تقر في بيتها أو في قعر بيتها وتعبد ربها والله ما تقربت إلى الله ولا تحببت إلى الله بشيء بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها قال فإن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لن تكون في مكان هي فيه أقرب إلى الله من بيته حتى من المسجد أفضل صلاةها في بيته فيا عباد الله علموا نساءكم هذا الأثر العظيم وليلزموا البيوت وليبتعدوا عن الفتن وإنما هي أيام قلائل ثم نحن صائرون إلى الله عز وجل وموقفون أمامه بأعمالنا إن خيرا فخير وإن شرًّا فشر شر فمن وجد خيرا فليحمد الله فإن الله هو الذي آنه وأصفه ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه لا يلوم أحدًا لا إلا نفسه اللهم عزّنا بالإسلام والسنة وعزّ الإسلام والسنة بنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اربط على قلوبنا اللهم شدَّ ظهورنا اللهم ارزقنا برد اليقين وثلج اليقين في صدورنا يا رب العالمين وارزقنا الصبر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا بعافية وأمثنا في عافية وحشرنا في زمرة الأنبياء والصالحين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ومحمد وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض السويدي شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي هاتف وناسوخ أربعة أربعة تسعة ثلاثة سبعة خمسة خمسة سائلين الله تعالى أن يتقبل هذا العمل في موازين أعمال القائلين له والقائمين عليه والسامعين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمنا